بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبتول وتكون الجبال كالعهد المنفوش فعما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وعما من خفت موازينه فأم هاوية وما أدرات ما هي نار حامية